أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ا ق ت ر ب ل ل ن ا س حسابهم وهم في غفلة عرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم م ح د ث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تقلوبهم. وَأَسَرُ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إلَّا ِ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ و َ أ َ ن ت ُ م ْ تُبْصِرُونَ عَلَى رَبِّي َ ع ْ ل َ م ُ الْقَوْلَ فِي ا ل س َّ م َ ا ء ا ت ِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بل قالوا ا َ ض ث ف أ ح ل ا من بنفتراه بل هو شاعر فليأتنا ب آ ي ت ي ك م ا أ أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهل كنها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوح إليهم فاسألوا أهل الذكر أنتم إن لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم نا ص د ق ن ا ه م الوعد فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أ ن ز ل ن َ ا إ ل ي ك م ك ت ا ب ا ف ي ه ذ ك ر ك م ْ أ ف ل ا ت ع ق ل و ن وَكَمْ قَصَّنَنَّ مِنْ قَضِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَأَشَّنَّ بَعْدَهَا قَوْمًا آ خ َ ر ِ ي ن َ فَلَمَّا أَحَسُّ ب َ أ ْ س َ ن َ ا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا ورجعوا ا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا ياويلنا إن ا كنا ظالمين فما زالت تلك وهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا ا ل س م ا ء والأرض وما بينهما لعبيم لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناه من ا ل د ي ن ا آ آ آ آ ا فاعلين بل ن ق ف ُ بالحق على الباطن فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولهم في السماوات والأرض ومن ع ن د ه لا يستكبرون عن ع ب ا د ت ِ ولا يستحسرون يسبحون الليل وانها ضلا يفترون أم ا ت ّ خ ذ و ا آله من الأرض هم ي ن ي ش و ن لو كان فيه ما آله إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش ما يصفون لا ي س أ ل و ع َ ما ي ف ع ل و َ وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آله قلها تبرهنكم هذا ذكر مما ن ي و ذ ك ر م ن ق ب ل ي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه إلا نوح ي إليه أن هو لا إله إلا و و ق ا ل و ا ا ت خ َ ذ َ ا ل ر ح م ن و َ ل د ا ش ب ح ا ن ه ب ل ع ب ا د م ك ر م و ن ل ا ي س ب ق و ن َ ه ُ ب ِ ا ل ق َ و ل و َ ه ُ م ب أ َ م ر ه ي ع م ل و ن ي ع ل م مَا ب ي ن َ أ ي د ي ه م وَمَا خ َ ل ف َ ه ُ م و َ ل ا ي ش ف ن مشفقون، ومن يقل منهم إني إ ل م ن يقل منهم إني إ ل هم من دوني، فذلك نجزيه جهنم. كثروا عن السماوات والأرض كانتا رتقا ك ا ن ت رتقا ففتقنهما ا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ أجعلنا في الأرض رواساء تميد بهم وجعلنا فيها فجاء جنب للعلهم يهتدون. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا م ُ ع ْ ر ِ ض ُ و ن َ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلٌّ فِي ف َ ل َ ك ٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ أ َ ب ْ ك َ ا ل ْ خ ُ ل ْ د َ أفإن متفهم الخالد كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلك و بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا ر آ ك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهو بذكر الرحمنهم كافرون خلق الإنسان من عجل أ أ ر ي ك م آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إنكم ت صادقين لو يعلم الذين كفروحين لا يكفون عون فلا يستطيعون ردها ولاهم ينظرون ولقد ا س ت ه ز ئ ب ر س و ل من قبلك فحق ا بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل م ن ي ك ل و ك بالليل والنهار من ا ل ر ح م ن بلهم عاذِكِ رَبِّهِمْ م ع ْ ر ِ ض ُ و ن َ أَمْ لَهُمْ آلهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا ي َ س ْ ت َ ط ِ ي ع ُ ن َ نَصْرَ آ ف ُ س م ْ وَلَهُمْ مِنْ م ا يُصْحَبُونَ بَلْ م َ ت َّ ع َ ن َ ا فلا يرون أن ن ْ ت ل الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغالبون والإنما أذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء و ل َ إ ِ م َ س َّ ت ْ ه ُ م نَفْحَةٌ م ِ ن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ا ل ق ِ س ْ ط َ ل ي َ و ْ م ِ الْقِيَامَةِ فَلَا ت ُ ض ْ ل َ م ُ ن َ ف ْ س ُ شَيْئًا وَإِن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها و ك ف ى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء أو ذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أ َ ن ز َ ل ْ ن َ ا أ َ ف َ أ َ أ ت ُ و ن لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ آ ت َ ي ْ ن َ ا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ م ِ ن قَبْلُ وَكُنْ ن َ ب ِ ه ِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَكُؤُمِهِ จ ا ท ي ลุ ل ت ي ี่แอบ لها عاكفون قالوا وجدنا أبا ء ن ا لها عبدين ا قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ض ل ا ل مبين قالوا جئتنا بالحق أم أت من ا ل ل ع ِ ب ي ن قال ب ر ّ ك م رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشهدين. ا و َ ت َ ا ل َِّ لَأَكِيدًا أَصْنَمَكُمْ ا بَعْدَ أ َ ن تُوَلُّوهُمْ د َ ب ِ ر ِ ي ن َ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَا فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ فَيَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا ف َ أ ت ُ و ب ِ ه عَلَى أ َ ع ي ُ ن ِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ ف َ ع َ ل ْ ت َ ه ا ل َ و ْ ه ُ م ْ إ ِ ن َّ ن ُ م ي َ أ ِ ق ُ و ن َ ف َ ر ج َ ع ُ و ا إِلَى أ َ ف س ِ ه ِ م ْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَتُمَ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ ي َ أ ِ ق ُ و ن َ قال أ ف َ ت َ ع ْ ب ُ د ُ و ن َ م ِ ن دُونِ اللَّهِ مَا لَا ي َ ف ْ ع ُُ ك ُ م ْ شَيْئًا وَلَا ي َ ض ْ ر ُ ر ك ُ م ْ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ م ِ ن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا ت َ ع ق ِ ر ُ و ن َ إ ن يَا نَارُ ك ُ ن ِ ي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا ف َ ج َ ع َ ل ْ ن َ ا ه ُ م الْأَخْسَرِينَ وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ و َ ه َ ب ن َ ا لَهُ إ س ح ا ق َ و َ ي َ ع ق ُ و ب َ ن ا ف ِ ر ة وَكُلَّ ج ع ل ن َ ا ص ا ل ِ ح ي ن و َ ج ع َ ل ن ا ه ُ م أ َ ئ م َ ت َ ي َ ه د ُ و ن َ ب أ َ م ر ِ ن َ ا و َ أ ُ و ْ ح َ ن َ ا عليهم فعل الخيرات و إ ق ا م الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين ولو أن آتيناه ح ك م ا و ع ل م ا و ن ج ي ن ا ه من القرية التي كانت تعمل ا ل خ ب ا ئ ف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوح ا إذن ا د ى م ن قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناهم من القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه َ ن م القوم وكنا لحكمهم شهدين ففهمناه سليمان و ك ل ً ا تينا حكمه وعلمه وسخنا مع داود الجبال ي س ب ح ن َ والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنع َ ل ب و س لكم ل ت ح ص َ ك م من بأسكم. فهل أنتم شاكرون؟ ولسليما نريح ا ل عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. كنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عمل دون ذلك، وكنا لهم حافظين، وأيوب وأيوب. إذن السني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ا ض ر و آ ت ي ن ا ه أهله ومثله معهم رحمة من عدنا رحمة من عدنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وزلكفل كلهم ِ ن الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنون وظنون الذهاب مغضبا فظن ألا نقدر عليه سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا ومن الغم وكذلك نج المؤمنين و َ e k ي r إذن داربهم رب لا تذرني فردا و فاستجبنا له ومهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها ا آية للعالمين إن هذه أمتكم أ م ة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه إن له كاتبون وحرام قرية أهلناها ك أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومعجوج وهم من كل حدبي ن س ل و ن و ا ق ت ر ب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصر الذين كفروا.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 و ن ح س ي س َ ه ا و ه ُ م ف ي م ا ش ت ه َ ى ف ص ُ م خ ا ل د د ن ل ا ي ح ز ن ه م ا ل ف َ ز ع ا ل أ ك ب َ ر و ت ت َ ل ق ا ه ُ م ا ل م ل ا ئ ك ة ه ذ ا ي و م ك م جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده و ع د ا علينا إن كنا فعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ي ر ث ه ا أن الأرض يرثها عباد ي الصالحون إن في هذا ل ب ل ا غل ا قوم العبدين ا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلا هو َ ا ح د فهل أنتم مسلمون؟ فإن توالف قل آذانكم على سواء، وإن أدرى أقرب ا ل ب ع ثم ت ع د و ن إنه يعلم الجهر من تكتبون. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ ح ك ُ م ْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا ا ل ر َّ ح ْ م َ ا ن ُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى